كل نفس ذائقة الموت قال بعض أهل العلم كان المشركون ينكرون نبوته صلى الله عليه وسلم ويقولون هو شاعر نتربص به ريب المنون ولعله يموت كما مات شاعر بني فلان فقال الله تعالى قد مات الأنبياء من قبلك وتولى الله دينه بالنصر والحياطة فهكذا نحفظ دينك وشرعك وقال بعض أهل العلم لما نعى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال فمن لامتي فنزلت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد قال المؤلف رحمه الله والأول أظهر لأن السورة مكية ومعنى الآية أن الله لم يجعل لبشر قبل نبيه الخلد أي دوام البقاء في الدنيا بل كلهم يموت وقوله أفا إن فهم الخالدون استفهام إنكاري معناه النفي والمعنى أنك امت فهم لن يخلدوا بعدك بل سيموتون ولذلك أتبعه بقوله كل نفس ذائقة الموت وما أشار إليه جل وعلا في هذه الآية من أنه صلى الله عليه وسلم سيموت وأنهم سيموتون وأن الموت ستذوقه كل نفس اوضحه في غير هذا الموضع كقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وكقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله في سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقوله في سورة العنكبوت يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقوله تعالى في سورة النساء أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إلى غير ذلك من الآيات وقد قدمنا في سورة الكهف استدلال بعض أهل العلم بهذه الآية الكريمة على موت الخضر عليه السلام وقال بعض أهل العلم في قوله فهم الخالدون هو استفهام حذفت أداته أي أفهم الخالدون وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها جائز وهو قياسي عند الأخفش مع أم ودونها ذكر الجواب أم لا فمن امثلته دون أم ودون ذكر الجواب قول الكوميت طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب يعني أوذو الشيب يلعب وقول أبي خراش الهذلي واسمه خويلد رقوني وقالوا يا خويلد لم ترى فقلت وأنكرت الوجوه هم هم، يعني أهمهم على التحقيق ومن امثلته دون أم مع ذكر الجواب قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب يعني أتحبها على الصحيح وهو مع أم كثير جدا وإن له سيبويه قول الأسود بن يعفر التميمي لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر؟ يعني أشعيث بن سهم أم شعيث بن منقر ومنه قول ابن أبي ربيعة المخزومي فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رمين الجمر أم بثماني يعني أبي سبع وقول الأخطل كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا يعني أكذبتك عينك كما نص سيبويه في كتابه على جواز ذلك في بيت الأخطى لهذا وإن خالف في ذلك الخليل قائلا إن كذبتك صيغة خبرية ليس فيها استفهام محذوف وإن أم بمعنى بل ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع البديع المعنوي يسمى الرجوع وقد أوضحنا هذه المسألة وأكثرنا من شواهدها العربية في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة آل عمران وذكرنا أن قوله تعالى في آية الأنبياء هذه فهم الخالدون من أمثلة ذلك والعلم عند الله تعالى وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة افان مت قراه نافع وحفص عن عاصم وحمزه والكسائي مت بكسر الميم والباقون بضم الميم وقد اوضحنا في سوره مريم وجه كسر الميم وقوله في هذه الايه الكريمه أَفَإِمْ مت فهم الخالدون يفهم منه أنه لا ينبغي لإنسان أن يفرح بموت أحد لاجل أمر دنيوي يناله بسبب موته لأنه هو ليس مخلدا بعده وروي عن الشافعي رحمه الله أنه أنشد هذين البيتين مستشهدا بهما تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأنقدي ونظير هذا قول الآخر فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا بهذا أيها المستمع الكريم ينتهي بنا اللقاء ولنا إن شاء الله لقاء آخر متجدد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته